رب المشرقين ورب الموربين، فأبأي آلائي ربكم ما تكذبان؟ ما رج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان، فأبأي آلائي ما تكذبان؟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 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا نْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَمْبِهِ إِنْ سُوَالَ جَانِ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ